من جاوز دمها عشر يوما فهي مستحاضه لانه لا يصلح ان يكون حيضا فان كان لها عاده قبل الاستحاضه جلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لام حبيبه ام كذي قدما كانت تحبسك حيضتك اغتسلي وصلي رواه مسلم الرحمن ابتدا في احكام المستحاضه بعدما غرقنا او ذكر لنا مقدار الحيض اقل واكثر وغالبه ذكر ان الاستحاضه هي ما ليس بحيض ما عرف انه ليس بحيض فإذا كان أكثر مدة الخيض نصف شهر فما زاد عليه فهو استحاضة ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة ستة عشر سبعة عشر أو عشرين أو شهر أو شهرين يعتبر هذا استحاضة والظالم ان النساء لهن اشهر قد ذكرنا فيما سبق ان شهر المراه ما ياتيها فيه حيض وطهر كاملان سواء الشهر الهلالي او ليس بالشهر الهلالي فاذا كانت تخيض سبعه أيام وتطهر ثلاثة وعشرين فشهرها ثلاثون وهو الهلالي وهكذا إذا كانت تحيض ستة وتطهر أمضع العشرين فشهرها هلالي أما إذا كانت مثلا تحيض خمسة أيام وتطهر ثلاثين فحيث شهرها خمسة ثلاثين وإذا كانت تحيض عشرة أيام وتطهر أربعين فشهرها خمسون لكن غالب النساء ان شهرها هلالي بثلاثون او نحوها قد يزيد يوما او يومين قد ينقص فالمستحاضه لها ثلاث حالات قرانا الحاله الاولى وهي أن تكون معتادة. المعتادة هي التي لها عادة قد عرختها استمرت نهر نهر عشر سنين أو عشرين أو خمسة عشر معتادة ستة أيام من كل شهر تحية مثلا في, في الثالث وتطهر في العاشق واستمرت على هذا ثم بعد ذلك اختلط عليها الامر فهذه تبني سعادتها والدليل عليه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاقمه فاقمه بنت قيس هذه من التي استحبنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت الحيرة تحبسك وفي حديث آخر دع الصلاة أيام أقرائك على أنها قد كان لها أقراء والأقراء هي الحيرة أمرها أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها قدر ما كانت حيضتها تحدثها قبل الاحتلال ثم بعد ذلك ترتسل ثم تصلي وتعمل كعمل المستحاضه كما سيأتي هذه الحالة الأولى وهي المعتاده. لماذا عملت بهذا لأن الغالم أن ما هي عليه في حالة الشباب وفي حالة القوة يستنظر معها بغانق الكهولة أن الغانب أنه لا يتغير وأن هذا الدم الذي اختلق عليها دم الهسات فتبقى على حالتها فتوقفوا عن الحياة الصلاة قدر أيامها المعتادة التي هي خمسة أو ستة أو سبعة أيام أو لحو ذلك ثم بقية الشهر الهلالي تصوم فيه وتصلي وتقرأ وتتعبد وتعمل ويعمله غيرها فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن, أقل... عن أقله فهي مميزه حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي بما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهؤ فأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يؤسود يؤرق فأمسكِ عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ إنما هو عرف ربه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة ما رأت الدم البخر أو البخر كذا لك نعم هذا متصحى الصواب البحراني ما رأت البحراني؟, البحراني. البحراني. وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني أي فإنها تدعو الصلاة كلمة, كلمة أي تابعة من كلمة أي البحراني. يعني القلقوس هذا إيه الزحران أي كلمة أي أرهى أي هذا آه. يعني هتبعو <تصفيق> ما رأت الدم البحراني فإنها تدعو الصلاة إنها والله إن تردن بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تميز فهي متحيرة يعرفنا أن المشتحاضة ثلاثة أقسام معتادة ومميزة ومتحيرة عرفنا أن المعتادة تقدم عادتها وهي التي بقيت عليها سنين متتابعة استمرت معها كل شهر من الثالث إلى الضابع من الثالث إلى العاشر أو من الرابع إلى العاشر أو نحو ذلك فهذه المعتادة الحالة الثانية المميزة متى تنتقل إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ولكنها نسيت عادتها قد يكون بعض النساء لها عادة ولكن تقدم وتتأخر وتزيد وتنقص يعني تكون يكون حيضها ثمانيا وتارث يكون خمسا وتارث يكون سبعا وتارث يكون يزيد وينقص وتارث يأتيها من أول الشهر وتارث يأتيها للوسطة وتارث يكون في آخرة هذه ليست معتاده ولكنها عالهة عادتها أنها متقالبة أن أيام حيضها ستة أيام ولكن أحيانا تبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع وأحيانا تبدأ من اليوم التاسع من اليوم السابع مثلا إلى اليوم الثاني عشر فتكونوا متنقلة عادتها ليست ثابتة بل متنقلة وقد يكون بعض النساء لهن عادة فتنساها في الحاصل أن من ليس لها عادة أو قد نسيت عادتها أنها تنتقل إلى الحاله الثانيه وهي التمييز التمييز هو أن تجلس الدم الذي هو دم بحضاني يعني غليظ وتتوقف عن صلاته في بقيه الايام يعني في تلك الايام تتوقف عن الصلاه ايام الحيض الذي هو الدم البحراني فاذا كان الدم الباقي الذي هو ليس دما خالصا فانها تصلي تغتسل وتتوضا لكل صلاه كما سياتي وتصلي دليله قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت أبي حبيش هذه قوله إن دم الحيض أسود يعرف رواه بعضهم يعرف, يعرف يعرفه النساء يعني يميزنه ورواه بعضهم يعرف له رائحة العرف الريح فالغالب ان دم الحيض يكون متميزا ان اسود اخينا ودم الاستحاضه احمر رقيق وان دم الحيض يكون يكون خفيفا وليس غليظا وله رائحه وليس كذلك دم الاستحاضه فالحاصل أن دمل أن هذه تعمل بالتمييز فتجلسه قدر أيام التي هي أيام حيظا يعني غليظ، وتصلي بقية الشهر هذا إذا كانت قدر حيضتها إذا كانت الأيام التي هي أيام متميزه فأنها قدر أيامها أيامها مثلا ستة أو سبعة سواء من اول من وسطها او من اخرها تضب هل هذا الذي هو دم غليظ ما تجاوز السته التي هي ايامها او السبعه أو تجاوزها وهل هو متوالي ومتواصل أو متقطع فان كان متواصل ولن يتجاوز عادتها السته أو السبعه أو ثمانية أو ذلك فهو حيدها، لاجلس وتتوقف عن العبادة، وإن كان مختلفا، لا وتخلنه أيام تراهيه عدم الظهر، في هذه الحال ترجع إلى الحالة الثالثة وهي المتحيرة. المتحيرة هي التي اختلط دم الحيض بدم الاستحاضه وهي التي لا تميز هذا من هذا يعني كله لونه واحد أو يوم أحمر ويوم أسود ويوم كذرة ويوم صفرة أو كله لونه أحمر المتحيرة هي التي لم يتميز دمها بأي ميزه هذه الحاله تعمل كما تعمل المتحيرة كما سياتي عرفنا الحالتين الحاله الاولى المعتاده انها تجلس قدر عادتها قدر ايامها من الشهر الحاله الثانيه وهي من نسيت عادتها ولم تكن عادتها مطرده تجلس ايام الدم الاسود الغليظ اذا كانت متواليه وهي بقدر ايام حيضها الحلقه الثالثه المتحيره ليش يا اخي بالنسبه ناس بعض يقولوا الحيض هذا يعني يعني يعني صحيح قد نكرناه بما مضى في درس المضى إن غلامة انقطاع الحيض القصة البيضة حيء أبيض يخرج من المرأة على ما ترعى تحس به لكن المستحاضه لا يخرج منها بل المجتمع فتجلس من كل شهر ستاً أو سبعاً بتحر حيث لا تميز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني استحاب حيضة شديدة فما ترى فيها قال أنعت لك الكرصف فإنه يذهب, يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتحذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت إنما أثج ثجة فقال لها سأمرك بأمرين ايهما فعلت فقد أجزى عنك من الآخر فإن قويت عليهما فانت فأنت أعلم فقال لها إنما هذه ركلة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربع وعشرين أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد وأبو داود والتنميلي وصححه. هكذا تفعل الثالثة وهي المتحيرة ودليلها حديث حملة وهي أخت زينب من المؤمنين لما ذكرت أنها تستحاض حيظة شديدة طويلة كثيرة ليس لها الانقطاع اولا اشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالكرسف الذي هو القطب ان تتلجم به فذكرت انه لا يوقفه ولا ينسفه بكثرته امرها ثانيا ان تتخذ ثوبا تستهفر به ولكن ذكرت انه لا يوقفه ايضا فمرها ثالثا ان تتلجم بلجام قوي ولكن ذكرت ايضا ان ذلك لا يوقفه وانها تثج ثج فلن يكن لها عادة ولن يكن لها تمييز ودمها مستنظم معها فلم يكن إلا أن أرشدها إلى أن تعمل أحد أمري فأرشدها اولا إلى أن تفعل كفعل النساء وهي أن تتحيض يعني تتوقف عن العبادة ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله يقول الله أعلم أن عادة النساء وأغلبهن سته ايام او سبعه ايام فأنت في علم الله توقفي عن العباده هذه الايام التي هي سته او سبعه ثم بعد ذلك نصلي لا تترك الصلاه ولا الصوم ولا العباده ان المراه من جنس بني آدم الذي يخلقون العباده ومن العبادة الصوم والصلاه والقراءه فاذا تركت هذه كلها أولا حياتك لم تأتي بالعبادة التي خلق الخلق لها فلأجل ذلك مشارع عليها انبئا هي أولا تغتسل تغتسل بعد بعد ستة أيام أو سبعة بعد الاغتسال إذا عرفت أنها قد استنقعت تتحفظ ثم تصلي ولكن في تمام الحديث أنه اختار لها أن تجمع بين الصلاتين جمع صورياً وتغتسل لهما، فتقدم العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسل واحدة وكذا تفعل بالعشاء أيني وتغتسل للفجر وإذا لم يتيسرنها اكتفت بالوضوء الذي هو او فيه رفع للحدث فهذا هكذا اشار عليها فالحاصل ان المتحيره هي التي لا تميز لها ولا عاده فطريقتها انها تجلس كعاده النساء وأغلب الاشق ستة ايام او سبعه ايام هي بالخيار هذه تتوقف عن العباده والبقيه تصلي وتصوم فيلزمها الوضوء لكل صلاه ويشار عليها بالغسل لكل صلاه ان قدرت على ذلك وان لم تقدر عليه وقدرت ان تجمع بين صلاتين بغسل واحد فاجمع بينهما جبعاً صورياً فهو أفضل ويشق ذلك عليها اكتفت بالوضع تهيبي شيخ جلوس الستة العيام هذه هل هي في أول الشهر في وسطه أم هي خيّرة؟ الظاهر أنها مخيّرة كثيراً من العلماء يقول انتاج رسل الأول كل شهد هلالي إذا هل الشهر إذا لست ثمغة أيام وبعد بقية الشهر ثلاثة عشرون تصلي فيه هذا هو المختار إنها من أول كل شهر هلالي ويجوز لها أن تجعلها من وسطه إن أرادت ذلك إذا اختارت وتشتمل على ما جعلته حتى حتى تصل العادة هذه أو تشفى من هذه الاستحالة. <تصفيق> هناك قولا ثالثا أنها تجلس عادة أقاربها ونسائها. يعتبر هذا قولا آخر في المسألة يعني أن المتحيرة من هم من يقول تجلس غالب الشهر. ومن من يقول تجلس أقله يوم وليلة أقل الحيض ومن من يقول ما دام أن الدم مستمر معها فإن الأصل أنه حيضا فتجلس اكثره خمسة عشر يوما ومن من يقول إنها تجلس عادة نسائها المتحير أصبح فيها أضعاف أقوال من يقول تجلس أقله ومن يقول أكثره ومن يقول غالبه ومن يقول عادة نسائها ولكن هذه الأقوال تحمينيه والذي يؤيد الحديث حينه والراجح أنها تجلس عادة نساء يعني أغلب النساء وتتوضع في وقت كل صلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة رواهما أبو داود والترمذي رواية توضأي لكل صلاة هذه عظة عند البخاري أنه أمر فاطمة بن تابي حضيش أن تتوضأ لكل صلاة هذا إذا لم تقتسل وسبب ذلك أن, ال... أن هذا الخارج ناقض ناقض من النواقف فمدام أنه ناقض يلزمها أن تتوضع الغسل أفضل ولكن فيه مشقة مع الاستمرار فلا اقل من الوضوء وإن جمعت بين صلاتين لعذر كفها وضؤ واحد او غسل واحد وقد يكون بعض النساء ما يخرج منها من الدم مستمرت بل يتوقف احيانا فإذا تحققت انه ما خرج منها شيء بعد الظهر حتى داخل العصر كذا لها أن تصلي العاصرة بوضوع الظهر لأنها تحققت أنها ما انتقب وضوعها لأننا قلنا إن ناقب الوضوع هو هذا الخارج وهنا ما حد لقد يتوقف عنه وإن لم تكن ترى وتنوي بوضوعها الاستباحة لأن الحدث دائم يعني تنوي بوضوعها أو بغسلها استباحة الصلاة لا الطهاره لأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث الحدث باقي وداما أنه مستنظ مع النوع النقطة الخارج فالحدث باقي لا يرتفع بهذا الوضوء وانما تنوي به استباحة العبادة استباحة الصلاة أو استباحة القراءة أو استباحة الطواف محتاجة إلى ذلك او ما اشبه. لا. <تصفيق> <تك> <Quand crescendo> <ت أتضح> <تضح>. يا خطا خطا خطا لا خطا يعني على كل ان على كل الاقوال ان وجوه انما هو مبيح للاذاعه ليس الله تعالى الحجّ، وذلك ورد ذلك في في حديث عن أم حبيبة أحدا ال الفقير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنى يعني ذكرت أنها استحيضت سبع سنين، فده أن أم حبيبة استطيرة سبع سنين، وليست هي أم المؤمنين، اللي هي زوجة طلحة استحيضت سبع سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاح وقالوا الأمر. مطلع ولكنها احتاطت وجعلت تتوضأ تغتسل لكل صلاه هذا اجتهادا منها وقد استدل ايضا بحديث حمله الذي سمعنا الحديث الطويل هذا فانه امرها بامر كرأي وكاشاره ان تؤخر الظهر, الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدة، فهذا أفاد أنها تجمع بين صلاتين بغسل واحد. قل على أن الغسل أفضل، فإذا اختارت أنها لا تجمع، اختارت أنها لا تجمع، فالأفضل حين قدرت على أن تغتسل الظهر ثم تغتسل العصر ثم المغرب. فهو الاصر وكذلك ايضا ورد في رواية لكن يظهر انها تعبير من بعض الضوات الدين الصحيح عمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة لا لا لأن الثلاث بول والبول ما يجب غسل الحقيقة هل يجب غسل؟ البول هل يجب غسل؟ ما يقاش بينهما وهي لهم فرق وتوضع إلى كل صلاة أمر في الاستحباب الشر الصحيح قوله وأمرها أن تغتسل أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة هذه البخاري يعني تقول إنها تغير بعض الرواس، إيه، فكانت تغتسل، تغتسل لي لكل صلاة هذه، ما هي الصحبة؟ لكن قال بعضهم انها ثابتة، ثبت هذه طرقها، واغتسلي لكل صلاة، وتذب العلم عنها بأن هذا الأمر ليس للإيجاب إنما هو للاستحضار لأنه ما أمر بذلك فاطمه بنت أبي حبيش ولا أمر بذلك أم, أم حبيبه لما أمرها أن تجمع بين صلاتيني بغسل واحد فعجل هذه وتؤخر هذه فلو كان الأمر واغتسلي لكل صلاة للوجوب لأمر به ثاطمة وغيرها من المستحاضات على كل حال يقال للمستحابة اغتسلي لكل صلاة إن قدرتي فإذا لم تقدري فتوافى اغتسلي لصلاتيني لكل صلاتيني واجمعي بينهما جمعا صوريا فإذا لم تقدري وشق ذلك عليك فالوضوء لا بد منه لا على التخيل الشيخ؟ لا لا على التخيل ما هي كراهنا دائما يجوز لها أن تتطوع لا تغتسل كما أمرت لا تغتسل كما أمرت وتطوف و... وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري صلى عمر وجرحه يتعب دمى من حدثه دائم هو من لا ينقطع مثلا بوله او جرحه حدثه دائم فيهزمه ان يتوضا لكل صلاة واجهز بعضهم له ان يجمع جمعا صوريا لا شك عليهم عن الوضوء ليس فيه مشقة وان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يعني جمعا صوريا لكن يطلق الحديث وتوضع إلى كل صلاة على ظاهره فالحدث الدائم مثل القروح السيالة القروح السيالة هي من به جرح دائما يسيل صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يزعب داما وصل الصحابي الذي جرح وهو يصلي استمر في صلاته ولم يوقر صاحبه حتى نزله الدماء منه استمر في ذلك ولم يرى ان ذلك قاطعا مبطلا لوضوئه وذلك الحاقا له بالحدث الدائم فمن به سلس البول لا يقدر على ايقافه يتقاطر دائما وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح يستمر خروج الريح منه دائما هذا حدثه دائما فيتوى لكل صلاة وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه وإن كان نجسا على غيره لذلك البول إذا وقع عليه ثيابه ومن الصلاه ما يطال له اقطع صلاتك تنجست ثيابك ولكن لو وقع على غيره لا نجسه فقوله عليه الصلاه والسلام صل وان قطر الدم على الحصير يعني لا يضرها ولا ينقض وضوءها وذلك بعذرها باستمرار هذا الخارج طيب رمز إلى تكلم عنه البخاري مم. مم. مم. جديد. مم. جديد. وهو زيادة في حديث صحيح يقول الحديث على الحصيد رواه البخاري ضعيف وهو زيادة في حديث صحيح تقدم تخريجه رقمه عشرة وعلله هذه الزياده عنعنه حبيب بن ابي ثابت فقد كان مدلسا وقد تبعه على, على الحديث إشام بن عروة ولذلك صححناه ولكن ليس فيه هذه الزيادة ولهذا ضعفناها فراجع التخريج هناك وكأن المصنف رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من هذه الزيادة فعزاها للبخاري وإنما عنده الحديث بدونها كما بينته ثم فتنبه ثم فتنبه لكل حال قد يكون يعني الأصل الحديث أصل هو صحيح وزيادة الثقة مقبولة لكن عند إذا اتضح أن هذا أن هذا الثقة أنه مدلس الأصل قبل أحد هذه المدلس إلا إذا خيف تدليسه قد يكون يعني كثيرا من المدلسين يعني أكثر أحدهم متصلة تدريسهم يعتبر قليلا لعل هذا التدريس ما يكون يكونه طادحا ويحرم وطء المستحاضة لأنه أدم في الفرج أشبه دم الحيض وطء المستحاضة يحصلها فيه فقال بعضهم يحرم كما سمعنا وقال بعضهم يطرح وقال بعضهم يباح عند الضروره خوض الزوج العنت وقال اخرون يباح مطلقه بلا كراهه استدل من قال انه يحرم بالايه يعتزل ان يقول هو اذى وقال هو اذى دم الحيض ودم الاستحاضه مشتركان في كون كل منهما اذى فما الفارق كونه أذى يعني انه قذر ونجس وكذا و وصف كونه اذى والذين قالوا انه مكروه قالوا ما دام أنه مسترك معادم حيضه في كونه دما فقد حصل الفرق فالذرق بينهما أن هذا تصلي فيه وهذا لا تصلي فيه فاذا ما دام أنه خفف عنها في هذا فأمر في العبادات فإن الوقع به أحف فيكون مكروها لا لا حرام ينزل عن درجه الحرام الى الكراهيه هكذا قال من قال انه مكروه فاما الذين قالوا يباحوا يباحوا في العنت فذكروا ان الانسان الرزاق بصفته قد تزوج لاحصان خرجه فاذا امتنع اشهرا متتابعه وقد يكون سنه او أكثر او اقل تضرر بذلك ولم يحصل الحكمه التي في الزواج وهي احصان الفرج وغض البصر فاذا يباح عند عليك، العدد هكذا ذكر مبارك واستدل الذين قالوا انه الاباح مطلقا لان الاصل في الزوجه الاباحه الا اذا وجد نص وحيث ان هذا الدم لم تنسنع فيه من الصلاه فلا نسميه حيضا فليس مثل دم الحيض الذي يحرم تحرم فيه العبادات ونحوها واستدل ايضا لان بأن ام حبيبه كانت تحت طلحه وحملته كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ولم ينقل ان احدا منهم توقف عن زوجته والاصل في الزوجه انها تكون مستمتعا بها محل الاستمتاع فلو كان لو كانت لم يطعها سبع سنين ام حبيبه استخيضت سبع سنين لنقل أنه توقف عن هذه المدة الطويلة فإذا لان الاقرب من هذه الاقوال أنه مباح عند الضرورة والحاجة و قدر على إمساك نفسه أو التوقف إلى أن يخف الدم أو يقل إذا كان هناك عادة يتو... يقل فيها فهو الأفضل ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنا وأم حبيبة قاله في الشرق لقوله ولا كفارة يعني في وطء لعدم الدليل فيه لأن الدليل الذي تقدم في المستحاض في الحيض في وطن الحائض إن ما هو في الحيض فلا يقاس عليه الاستحاضه للثالث فإن هذا حيض وهذا استحاضه يقولوا وعنه يعني وروي عن الإمام أحمد رواية أنه يباح بلا كراهية واستدل بحديث حمله وام حفيبه لكونهما كانتا زوجتين اثنين من مشهوره الصحابه وقد ولدت كل منهما له اولادا فلم ينقل انه توقف عنها مده استحاظتها سيما مع طولها فدل على انه يباح بلا كراهه فعلى كل حل فالنفس تميل إلى أنه إذا استطاع فيصبر وإن لا فلا, فلا بأس إن شاء الله اليوم نفسه يختلفون فبعضهم بعضهم قد يستطيع أن يصبر الشهر ونحوه وبعضهم لا يستطيع يصبر اليومين أو الأسبوع ونحوه فيبهح عند الحاجة. وأول وقت العصر وهذه هند والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله في حساب الله على بسم الله الرحمن الرحيم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 الله الحمد لله والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه. المفاسو شائع للحي، والاستيقاظه من التنفس الذي هو خروج النفس، وذلك لأن المرأة يخرج العوند منها ويقال لها نفس. وهو الدم جدا ايضا يسمى نفاسا وقد ورد تسميه الحيض نهاسا لما فهات عائشه مره قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لانك نفستين فاطلق عليه حيوان فاطلق على حيوان نهاسا يستراكه في الخروج فالنفاس واصطلاح الفقهاء هو الدم الذي يخرج عقب الولاده ثم معلوم ان المراه في حاله الحامل يتوقف عنها الحيض وينصرف الدم الى غذاء الجنين كما هو معروف ولكن قد لا يتحمله كل الجنين لا يتحمل ذلك الدم إذا أنتق بعضه يبقى ذلك الدم محتق في الرحم ولا يخرج إذا ولدت فإن ذلك الدم المجتمع في الرحم يخرج بعد الولادة. ويسمى الدم نفاش ويخرج متتابعا كخروج دم الحيض ثم اختلف في اقله والصحيح انه لا حد لاقله حيث كما سمعنا وجد من لم يخرج منها دما من بعد الولاده كان دمها ضعيف في حاله الصحة وفي حاله الحيض دمها قليل فانصرف كله غذاء لحملها ولم يبق شيء فاضل فلما ولدت لم يخرج منها دم اصلا فسميت ذات وروي ايضا أن عائشة جاءتها أو رأت امرأة ولدت فلن ترد من الأصل فقالت لها عائشة أنت امرأة طهرك الله فحيث أنها لن ترى دبع وذكروا في فكاهية المرأة كانت ضعيفة العقل ضربة المرأة الاخرى كانت ذات عقل ومعرفة فهذه السقيمه كانت حذلة ولما ذهبت فتبون وضعت ولدها حالة جلوسها على التبون ولن تشعر انه مولود فرجعت إلى ضرتها، فقالت لها عمته هل البعر يفكخفاه ؟ فقالت نعم يفكخفاه ويبعو أباه كل المرأة التي هي عاقلة ذهبت إلى المولود الذي ولد في ذلك المكان وآخذتهم وغذتهم ونسبته إلى ولا وكان جائزها غائباً ولم تعترف به البول التي وردته تلك أمه لن ترى دماً ولم تشعر أنه ولد منها أنها وردت فهذا يدل على أنه قد يوجد من لا يخرج من هذا من بعد الولاده وان السبب هو رغم بنيتها في حاله الصحه وقله دمها وانصرافه كله غذاء للدليل ومنهن من يبقى لها دما يشترق يوما او يومين أو خمسة أو أسبوعا أو أقل أو أكثر وأكثره أربعون يوما قال التلمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن على أن النفساء تدعو الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت كانت النفساء على أهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائج وهذا فيه خلاف أكثره فيه خلاف فعند فقهاء الحلابي له أن أكثره أربعون يوماً واستجلالاً بحديثهم يوم مسلمة هذا وذهب آخرون في الحلفية غيرهم إلى أن أكثره ستون يوماً وذلك لأنهم يعتمدوا على الواقع قالوا يوجد استمرار الدني إلى هذه المدة ولا يوجد إلى أكثر من شهرين الغالب والأكثر أنه ينقطع في الأربعين أو دون الأربعين وقد يبقى بعد الأربعين، ولكن الغالب أنه لا يكون دما عاديا، بل يكون صفرة أو قدرة أو صديدا أو نائيا، ولأجل هذا البناء على الغالب اعتمدوا الأربعين، فقالوا. ما رأته في الأربعين فتدعو له الصلاة ولو صغرة أو قدرة وما رأته بعد الأربعين فإنه يشكوكم فيه فتتطهر وتصلي ولو مع جرياله وذلك تنزيلا لها منزلة المستحابة أو منزلة لن انتهت مدة الحيض أو مدة النفاس في حتمها ولم ينقفل حديث النسلمة هذا صريح لأن النفساء يعني رالباً كانت أو كثيراً تجلسوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس أربعين يوماً يعني كلها مدة النفاس <oppenIt> in mundial, of het NSA-systeem wordt het een kabinet voor de kabinet voor de kabinet voor de kabinet voor de kabinet voor de kabinet voor de kabinet de kabinet voor de de kabinet de de وهو اقل ولكن dat de ان die we hebben gezien, die we hebben gezien, die we hebben gezien, die we hebben gezien, die we hebben gezien, die we hebben nou, de manier waarop we het hebben het hebben gezien als een manier om de te doen. Het is niet te وسببهما واحد وهو الولادة خرج بعد الولادة في السماء فهذا مجب للتغريق وهذا الحقيقة انه قول مجيئ أنها إذا لن يتغير دمها قبل الأربعين وبعدها أنه يحكم بأنه دم, دم نفاس وتدعو له الصلاة لذا تغير لان كان صفره او مائيا اضحوا ذلك فإن تغيره يدل على انه تغير حكمه الراجح انه ما دامت الأربعين الاربعين فانها تترك الصلاه ولو كان مائيا او كثره او صفره وما زاد على الأربعين فإن كان جبل جبل عاديا فصا الظاهرة أنها تجلس وإن كان متغيرا فإنها تكون كل مستحالة ولعل هذا هو أقرب الأقوال ولا En de zadel van de aarde is er in er een stukje voor, en dan zit فانها لا تلتفت الى ذلك بل ان الامر متغير او سره او قدره ان شاء الله ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا واقل ما يتبين فيه احدى وثمانون يوما وغالبه ثلاثه اشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. الحنفية دم نفاش ونفاه غيره ويقول هنا ويدبط حكمه بما الدين إذا وضعتنا قد تبين فيه خلق الإنسان ما تقع كثيرا ان أن المرأة قد تسقط ويسقط منها حاملا ان بان تحمل شيئا ثقيلا فيسقط ما في بطنها وان ما يعرف الآن بالتوظيف انها تذهب الى الاطباء ثم يخرجون ما في العقد في بطنها من الجنين فنقول اذا كان ذلك الجنين الذي خرج قد تبين فيه خلق الانسان فانه يعتبر يعتبر نهاس الدم الذي يكون بعده ان دام نهاس فتترك له الصلاه ولو وصل الى الاربعين وان كان وصوله نادرا فإن لم يتبين فيه خلق الانسان بل انما وضعت لبغه او لحما متجمدا غير غاي ما تبين فيه ثلاث أخلاق إنسان فلا حكم لذلك بل تعتبره حيوان أو دم الإنسان وأختيره ليقطع لمدة ما تبين فيها خات إنسان فاختار هنا أن ذلك قال له أحد وثمانون يوما المشاهدين لا تسعة أيام واختار ثلاثة أشهر لعشرة أيام واختار آخرون أنه لا يثبت إلا في أربعة الأشهر وهي التي ينفق فيها قوش ولكن يجهتوا من قال ثلاثة أشهر لعشرة أيام الحديث المشهور عن ابن مسعود. وهو اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان خلق الانسان يجمع في البطن منه اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مره مثل ذلك فابتداء المراه في اليوم الحادي والثماني الثمانون الاولى النطفه ثم علقه اللغة هي التي يبدأ فيها التكوين فأوله اليوم الحادي والثمانين لكن في الأربعين والسادسة أو بعد ثمانها ينفخ فيها الله فتبدأ فيها الحركة فمن اعتبر أن الحادي والثمانين هو مبدأ التكوين الثالث وهو انتقاله من كونه, من كونه غلقه قطعة دم إلى كونه مضغطاً قطعة لحم والمضغط بلا شك أنها يبدأ بها التكوين ويبدأ بها تصوير السنقة فإذا رغع بكل تلهاد فأتجر له الحكم مودي يوم القال إنه في هذه المدة لن يتم تكوينه ولا يتمه إلا بعد تمام الأربعين الثالثة التي هي تمام أربعة أشهر اعتبر ما قبل مئة وعشرين يوما فاعتبره غير محقق لكن نشاهد أن المرأة تضع بعد صناعات الأشرار أو, أو نحوها ما قد تبين فيه خلق الإنسان يتبين خلق الإنسان ولو لم يكن إلا يعني عرضه تعرّي إصبع إصبعين وتبين فيه مثلا صورة فراش وصورة تفاصيل القدلين او البدلين وان كانت لن تزال مشتبكين مشتبكتين ولذلك ايضا مستدكتين في المبنى لن تنفصل على كل حال اذا تبين فيه خلق الانسان فانه يعتبر دمها دم نفاش فتجلس مدته اما قبل ذلك وفإنها تعمل وفإنها تجلس دمى الحائب تعتبره دمى حائب إذا يساقط قبل ان يتبين فيه خلق الانسان اي قبل تمام الأربعين الثانية يا شيخ عليه قبل التكيب أو بعد التكيب؟ لا يصلى عليه إلا بعد التكتير. بعد فيه والشق يصل عليه والبعالي والديه المراد به الشق الذي قد رهخ فيها قوة ال الذي قال ما قوة لا يهرو ولا يبس يظهر إذا كان مجمد دم أو تكينه يدوني لا خطوحيه يظهر إذا كانت سادة يدوني لن يرغب سلوب من Zandis? ja kan je zaden slaan? Als ik het ja, ja, hoe sla Ik een is een de لا لا ما استغرب ولا نصلي عليهم ولا بالله لا نتولى الكافر فكيف كنا تولى الطفل هذا لا مم. لا مم. مم. مم. لا هذا شو هذا لا لا خلاص والله كنت أغلب الحياة في سبعة أيام ومن الله قال نعتبر لها أكثر خير نصف شهر الصحيح أنه إذا إن كان الدم لم يتغير قبل السمعة وبعدها إلى الخمسة عشر فإننا نعتبره كله خير، وما زاد على نصف الشهر فإنه استحابة الله لو لم لن يتغير إنه تغير في اليوم الهاضي عشر إنه تغير في اليوم الهاضي عشر فإن تخلل الأربعين لقاء فهو طهر لما تقدم يقول إن المرأة قد تطهر بعد عشرين يوما ثم يعود إليها الدمو بعد الطهر voor het لقاء de mensen. En dat hij het over het lot van de mensen weer een raad hebde nog eens bij hem, toen maakte hij een kwad. In het kantoor hebben we het bij hem. Hekel nam hij het af. Hij zei: "Nou, die gaat terug naar zijn werk. Hij ging naar zijn werk. Hij ging naar zijn zijn de Hij ging naar zijn werk. ging naar يقولوا هذه من مدة الحائر النفاس فتجلسها فتجلس بقلها الحاصل أنها إذا رأت داماً دائنا متخلداً بين الدائر بين الحائر والنفاس فإنها تصلي حتى ولو رأته متفاوتا أو في أوقات متتابعة يعني كان رأت مثلا عشرة أيام دمن ثم خمسة طهرا ثم خمسة أو عشرة ثم خمسة طهرا كلما رأت الطهر حكمنا بأنها قد طهرت لأنه لا نعلم هل يعود إليها أم لا يعود الضفر ولكن فإذا عاد اعتبرنا هدى منها لأنها غير لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتتها قبل الأربعين فقال لا تقربيني عثمان بن أبي العاص من الصحابة رضي الله عنه ذكروا أنه كانت إذا طهرت مرأة من نسائه طهرت رأته لم يقربها وينهى ان تقربه قبل أن يتم لها أربعون يوما هذا دليل على أن الأربعين هي التي ينتهي بها عادة عند الصحابة مدة النهاس فاذا رأت الطهر قبله حل لها أو جاء بالعبادات إلا أن الوطأ ولم يشكوكم فيه. احتمال أن يعود. فلأجل ذلك يتنزه عن الوطع. لكن لو وقع منه الوطع قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه لا إذن عليه من أن كراها. فلهو مكروه ولكن لا إذن فيه. لأن إذا حكمنا بطهارتها فلن نؤثمه ولا نلزمه بكفاره في الوطن مع كونها طاهره تصلي وتصوم ولعل عثمان بن ابي العاص وغيرهم من الصحابه ممن توقفوا عن وضع النفساء في مده الاربعين لعلهم بنوا على العاده المطرده المتبعه ان النفاس لا ينقطع الا يهجع فقالوا اذا رجع كنا قد وطئنا في هذه المده التي هي نفاس فان فيه به اهمال او شيء من الشرها <تصفيق> لا <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا القطاع جاءنا الأربعين وعذلنا هذا الصلاة إنها لا أكتب قراءة من جنب ثلاثة قراءات لا لا وقت لا لا لا لا لا لا لا لا لا يثبت عن غيره من الصحابة ويظهر أن الضقها استذنوبها لأكورها موقوفة لأن لأنها تدل على شهره هذا الأمر وانتشاره بين الصحابة يعني قراءة الصلاة قراء <تصفيق> الصلاة يعني مثلا أن حكلنا بطهارتها بعد العشرين وقلنا لها لازم أن تصلي ولكنها ما صلت عشرة أيام ثم عاد إليها الدم هذه العشرة ايام هل تقلي صلاتها أم لا لان الصحيح أنها ما تقضي اذا عاد اليها الدم اما اذا ما عاد اليها الى النهايه فانها تقضي لانها فرقت رأت الطهر الكامل واعتبرت نفسها طاهرة وتركت الصلاه مده عشرين يوما كانها تتحرى ان يعود اليها فلم يعود هذه تعتبر اثمه لانتنام التوبتها العاقضة صادق ولكل حال هل يتم في الاربعين الى صاحرة ولم تصمدها هذه جنة رمضان يعني أنه ظهرت في أشياء وقالت في تشياء الى صاحرة ولكنها تمت في الاربعين فإن كذلك قضى ما فيه شك والإذن الله إذا الله يمكنها متأولها فكلم إنما هو بقضاء الصلاة فإن استمر معها الطهر فإنها تقبل وإن أردها الدم إنها متأولة لا تقبل لأنها متحريه لا تقبل صلاة أحد فقهاء ألهم من متوسطين. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مده النفاس من الاول كما لو كان منفردا وذلك لأن الدم عاده يخرج بعد الولاده هذا وهذا أختيار من العلماء أنه يبدأ خروجه بعد اسم ولادة وذلك ولد ورد فإن النفاس يمتدئ من أوله يعني أخر جدا فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافر إلى كذا اجتهب الحقار رحمه الله يصور هذا مع انه نادر الوقوع مستبعد جدا ان يكون المولودين في واحد يكون بين ولادتهما اربعون يوما ابعاده ان التوئمين يحصلان يوم جانبا يحصل يخرجانه ساعه او نصف يوم ولكن لو قدت مع البعد انه حصل فإن بينهما مدة في يوم أو يومين أو خمسة أيام أو كما قال أنبعون يوما اعتذرنا الدم منتبئا من الأول واعتذرنا الثاني ليس له مدة مباش فلا تترك الصلاة بعد ولادة الثاني هذا يقول ولعل فيه قوم الثاني لعله عظم لعله أردح فهو أن الانتداء يكون من الثاني وذلك لأن بخروج الولدين ينتبع ويستنظر خروج دم اللباس لخلالنا إذا بقي واحد منهما فانه لا يستمر خروج من الدم بل قد يبقى من صدف الغذائي الخامل الذي لم يخرج فلا يكون خروجه معتادا اذن لندره مع المساله يقول الارجح انه يبتدئ من الثاني ان شاء الله لا. وفي وطء النفساء ما في وطئ الحائط من الكفاره قياسا عليه نص عليه الخلاف من الواطئ الحائر هل عليه كثابة دينار أو نصفه من الواطئ هذا الحائر فهو مخير بين دينار او نصفه أو من الواطئ الحائر في أول الحائر في عليه دينار وفي آخره عليه نصفه يقولون كذلك النهاس من واطئ النباء المرساء فإن عليهم على الواطئ الحائق من الكفار الدنار أو او أو للتربح قال القول الذي اختاره شيخ <تصفيق> الاسلام وغيره فإنه لن يصح به حديث مرضور وإنما فيه آذار معقوبة فلان لذلك اختار شيخ الاسلام ان لا كفاره عليه لان الكفاره لا تثبت الا بدليل شرعي من الصريح ولما لم يثبت مرفوعا اعتمدنا انه لا يجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولكن ذكرنا ان الفقهاء اعتمدوا على تلك الاحاديث ولو كان في اضائه واعتمدوا على اثار عن الصحابة ثابته عنهم وقالوا ان تلك الآثار لا تقال بمجرد الراي فلا بد ان يكون لهم مستند فيها هذا هو القول الارجح إن شاء الله ان الصحابه الذين اتوا بذلك ما اتوا الا عن يقين وعن نعلها أو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> وإذا كانوا قد اجتهدوا اجتهادهم اولا من اجتهاد من بعدهم يعني الشيخ السامي يرى ان يفاقوا في حياه التوبه وكان النهي يقول ما دام أنه لم يثبت فيه الحديث المرهور فنختار أن عليها عليه التوبة في هذا الشيء؟ يؤمن الله ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له يحتاج الشهب إلى ما يعالج حدة الشهوة إذا كان مثلا غير متزوج فيحتاج إلى ما يكسره حدة الشهوة في حتى وقد أرسده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم فإن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له رجاء لكن قد لا يحفظه الصوم من حدة الشهوة فيجاب الناس فهذا ذلك. قد يحتاج إلى شرب دوائن لتحصيل شهوة أو لتقليلها حتى لا يقع في إذن أو في التطلع إلى العورات أو ما أشبه ذلك فهذا جائل يجب له يتعاطى دوائن لمنع الجماع أو لتوقيفه أو لتحصيله هذا تحقيق غذة إشاهوته التي قد يتنظر بها لأن ذلك حققنا وإذا لم يندفع فلن يندفع ذلك إلا بالوقع فإنه قد اختنف هل يستعملوا الاستمناء الذي هو العابة السرية أم لا يجوز و الجمهور على ان, أن ذلك محرم وداخل في النهي في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك هم العابدون واجازه الامام احمد في روايه عندما يخاف على نفسه الوقوع في الزنا ولا يامن أن يقع في فاحشه فعند ذلك يجوز له لأن ارتكاب دور الشر أهول من دور دور الشر أهول من دور وارتكابه أهول من سدتين أهول من ارتكاب أعلى هلو لكن هناك غلاجات عدية من يعني في كتب القداء القديمة تخفف من خدة الشهوة وكبر أن هناك عدية الكره ايضا في كتب المتقدمين تقوي الشهوه وتزيد فيها ذكر كثيرا منها ابن القيم في زاد المعاد وتبعه زميله ابن مخلخ في الاداب الشرعيه لكن استعمالها قد لا يكون مطابقا للوصف الذي وصفوا اذا وجدت ادويه حديثه إذ هي نوع من التأثير هذا نبع سبها بعد أن يتحقق أنه لا ضرر فيها وإما قطعه بالكلية الصحيح أنه لا يجوز ولأجل ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته قطع الشهوة كليا هذا تعلم عن شعب بن ابي وقاص أن قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن أبي ممعون اتبتل ولو أذين له لا احتصينا فلما انه رد عليه اتبتل الذي هو الإنقطاع عن الدنيا وعي الشهوة دل على ان هذا لا يجيس يعني يكون سأتبطع للعبادة عن العلم وأنقطع عن الشهوات وعن وأتحلع الزواج يتبعه ويتبعه ويستدعي ويستدعي نقول هذا لم يأتي به الشهر والتبطن ليس بهذه الشريعة الذي هو الانقطاع الكلي والله تعالى أباح من لأن نكاه ما أباحه ولأجل مصالح عددة ليس هذا نوضعه الشيخ صحف ما نسي بل الشيخ سامي في مية أو صحف ما نسي بمية في مية كان يأكل كافور فوبل يفسر أبي كافور رغبة في عدم مينة نسا ما, اسمي. ما اسمي. <تصفيق> أو شيخه. نعم سيدا. الشيخ الإسلام له بخطي يعني مقالات ورسائل يمكن المصاحب الخطئ أرى أنه ترده عنده لكن بسواه اللي هو يرى. وكذلك تلميذه ان لهذه الاصح وانه ليجتهد انه من مغادره التوبه وللانثى شربه لحصول حيض ولقطعه لان الاصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرده وهذا ايضا تحتاج اليه المراه كثيرا ويسأل عنهم بشق استعمال دواء لقطع الحيض او استعمال دواء لقلبه اكثر ما يحتاج يحتاجنا اليه هو استعمال الدواء لإيقافه تحتاج المرأة الى استعمال حبوب او نحوها لتوقفي او لتأخر دم الحيض عنها إما مثلا لاجل مواصله الصوم والصيام مع الناس والصلاه في شهر رمضان مثلا وإما ليتأخر عنها الدم وإذا كانت تجد حجا او عذرة حتى لا تحدث رفقتها ونحو ذلك فيقولون يجوز يجوز لها ان تشرب دواء مباحا متحققاً أنه لا ضرر فيه أو تستعمل دواء متحققا أنه لا ضرر فيه وإنما نفعه أنه يوقف أو يؤخر هذا الدم مدة تحتاج إليها فإذا فعلت ذلك فالأصل الإباحة ويجدئها صومها لو كانت مثلا عادتها تأتيها في دائما في اليوم الحادي عشر، ثم إنها استعملت دوام حبوب مثلا من اليوم الحادي عشر إلى اليوم السابع عشر هي أيام الخير واستعملتها أيضا في رقية الشهر. هذه الأيام التي هي من الحادي عشر الى السابع عشر التي هي ايام عادتها صامتها وصلت فيها وقرات واعتبرت نفسها طاهرا وانت رائع جدا نقول صيامها مبهى ولا يقال انها صامت اياما متحققا انها ايام حيث نقول صامتها وليس هناك ما يسمى حيث ويجبها صلبها كما أنه يجبها طوافها وإحرامها مثلاً أنها احرمت واستعملت الدواء الحبوب ونحوها في أيام معتاد أنه ياتيها فيها الخيط ثم طافت طواف الحج في, في كل الأيام فاعتبرنا طوافها مجيئاً حيث انها طافت ولا يسأل الله ولد دمي معها أثر وليس بها شيء مما يسمى خير فأخاص لنا استعمال الجوال لقطع الحير أو إيقافه مدة أو استعماله لابتلاقه كالأصل فيه الجوال إذا لم يكن فيه ضرر أما إذا حيث من ضرره فلا لأن هناك بعض النساء قد يكون في دمهن قوة فإذا توقفها فقد يضرها لا شك أنه إذا أرسرها مثلاً إلى العروق يصررها لدم يعني هذه الحبوب مثلاً قد توقف الدم وتصرب العروق يحصل تضايق ويحصل ضرر فإذا أرسره لك ضرر لعلهة الأطباء الذين حملوا هذه العلاجات ولا يجب لها ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضه لأنه لا يصلح أن يكون حيضا فإن كان لها عاده قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة انكذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام وعلى محمد فلع ارتدأ في أحكام المستحاضة بعدما ذكر لنا مقدار الحيض أقله وأكثره وغالبه ذكر ان الاستحاظه هي ما ليس بحي ما عرف انه ليس بحي فاذا كان اكثر مده الخير نصف شهر فما زاد عليه فهو استحاظه ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاظه ستة عشر سبعة عشر او عشرين او شهر او شهرين يعتبر هذا استحابه والغالم ان النساء لهم اشهر قد ذكرنا فيما سبق ان شهر المرأة ما يأتيها به حيضا وطهر كاملا سواء الشهر الهلالي هذا ليس الشهر الهلالي فإذا كانت تحيظ سبعة عيام وتطهر ثلاثة وعشرين فشهرها ثلاثون وهو الهلالي وهكذا إذا كانت تحيظ ستة وتطهر أمضى وعشرين فشهرها هلالي أما إذا كانت مثلا تحيظ خمسة عيام وتطهر ثلاثين فحيث شهرها خمسة وثلاثون وإذا كانت تخيض عشرة أيام وتطهر أربعين فشهرها خمسون لكن غالب النساء أن شهرها هلالي فمثلاثون أو نحوها قد يزيد يوما أو يومين قد ينقص فمستحى لها ثلاث حالات قرأنا الحالة الأولى وهي أن تكون معتادة المعتادة هي التي لها عادة قد عرحتها استمرتناها نحو عشر سنين أو عشرين أو خمسة عشر معتادة ستة أيام من كل شهر تخيض مثلا في الثالث وتطهر في العاشر واستمرت على هذا ثم بعد ذلك اختلط عليها الامر فهذه تجلس عادتها والدليل عليه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه فاطمه بنت هذه من التي استحرنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت الحيضه تحدثك وفي حديث اخر دع الصلاة ايام اقرائك فدل على انها قد كان لها اقراء والاقراء هي الحيض أنا لها أن تترك الصلاة قدر أيام أقراها، قدر ما كانت صيغتها تحدثها قبل الإقلاع، لثم بعد ذلك لا